قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا مَا لك لا تامنا على يوسف وَإِنَّا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وَإِنَّا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لإنك له الذيب ونحن عصبة النا إذا لا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 تَبِمُ مِنِ اللَّهِ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ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 ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين